وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن أبي موليك أن عمر بن الخطاب مر بمرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا هذا الأثر يأتي مالك رحمه الله به في هذا باب الجامع جامع الحج وهو مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بامرأة مجذومه تطوف بالبيت المجذومه مصابة عافان الله وإياكم بالجذام وهو مرض كما يقول العلماء يأتي من خبث الدم او الجسم او العصب او غير ذلك ويظهر على الاطراف تتآكل الاصابع او غير ذلك وهذا المرض كما يقولون ينقلون عن الاطباء انه يؤذي فقال لها عمر رضي الله تعالى عنه يا امت الله هذا لفظ من باب التلطف في الخطاب ونحن نعلم عمر رضي الله تعالى عنه في أوامره ونواهيه ولكنه تلطف بهذه العبارة مع المرأة ولم يقل لها يا هذه اخرجي ولكن نظرا لما هي مصابة به ونظرا لرغبتها في الخير تلطف بها بهذا اللفظ يا أمة الله وكل النسوة إيماء الله وكل الرجال عباد الله عبيد لله وهكذا اللفظ العام وهذا من حسن المنطق في الخطاب ومراعاة الظروف يا أمة الله لا تؤذي الناس بأي شيء تؤذيهم يرى بعض العلماء أن ذلك من رائحة هذا المرض وأن له رائحة تؤذي من يشمها ويكون من باب تطهير المطاف من الروائح الكريهة وهو كتطهير المساجد من رائحة البصل والثوم وكما جاء فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا حتى تذهب عنه تلك الرائحه وقال ايضا فليكن مع الموتى فليذهب إلى البقيع وليكن مع الموتى حتى تذهب عنه الرائع وقال إن الملائكة تتاذى مما يتأذى منه الإنسان وحث على السواك وقال طيب مجرى القرآن وحث على أن الملائكة تستمع من القار إلى غير ذلك من النصوص في حق المساجد عامه فقالوا الطواف مصله، إذا المطافك المصله، إذا ينبغي تطهير المطاف من تلك الروائح بصفة عامة، فيشملها البصل والكرات، ويشملها عفونة الجرح، وليس خاصا بالجذام، قد يكون بعض الناس به جرح، والجرح به عفونة وتظهر منه رائحة، إذا لا ينبغي أن يترك تلك الرائحة. يؤدي الواجب عليه ثم يقتصر وليس له أن يطوف نوافل، فيؤذي الناس بتلك الرائح والبعض يرى وليس ببعيد لا تؤذي الناس بأي شيء لربما تأذى بعض الناس في إحساسه وشعوره في إشفاقه على هذا الشخص لا تؤذي الناس لربما بعض ضعاف النفوس يخافون العدوى ولا لهم او ولا خلاص لهم من الطواف فتكون سببا في منعهم او تركهم الطواف في النافلة وهي وحدها اولى من المجموعة لولا لزمت بيتك اي لو تركت الطواف وهذا يقوله عمر في طواف النافلة وليس في طواف الواجب لان طواف الواجب ركن من النسك لا يمكن ان يمنع احد منه وعلى هذا قال الزمي بيتك تلزم بيتها عن الطواف فقط او تلزم بيتها عن الاسواق وعن التجمعات الى غير ذلك فخرجت المراه ولزمت بيتها وهكذا كانت كان السمع والطاعه بأمر سمعته من عمر رضي الله تعالى عنه استجابت لهذا الامر ولزمت بيتها قام الى الاوامر وعلامة المؤمن أو خصوصية المؤمن الإيمان والتصديق فهي آمنت بالله وبرسوله وعرفت حق الخلافة بعد رسول الله عليكم بسنة وسنة الخلفاء فهي سمعت من خليفة رسول الله فالتزمت الطاعة حالا ولزمت بيته قال فلما توفي عمر رضي الله تعالى عنه جاءها رجل فقال يا امه الله ايضا ان الذي كان نهاك عن الخروج قد مات فاخرجي اي ان الامر قد انتهى بحياته فكانت اصدق منه ايمانا واقوى منه شخصية وقالت ما كنت لاطيعه حيا واعصاه ميتا هذه كلمه لو وزنت بها السماوات والارض فيما يتعلق بالتصديق والالتزام تقول ما كنت لاعصى أمير الم... اطيع امير المؤمنين وهو حي ثم اعصاه بعدما مات لماذا لانها حينما اطاعت عمر بن الخطاب هل اطاعته لانه عمر بن الخطاب او اطاعته لانه امير المؤمنين وخليفه رسول الله إنما أطاعته لخلافته لرسول الله فهي أطاعته طاعة لله والله سبحانه وتعالى حي لم يمت فلئن مات عمر الله حي لم يمت إذن المرأة أطاعت عمر لله وفي الله وموت عمر وبقاء عمر لا يغير عندها شيء وإذا كانت هذه المرأة مع عمر بهذه المثابة فكيف بالانسان مع الله? الصديق رضي الله تعالى عنه في انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى ماذا خاطب الناس? من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لم يم. اذا الرسالة مهمة ومهمة قد اديت على اكمل وجه. والرسول بلغ الرسالة وادى الامانه أدىها لمن؟ ورسالة من؟ أرسله الله لخلقه وأدى رسالته وبلغها للناس ووصل الناس بخالقهم وأصبح العبد بينه وبين الله بحبل متين هو كتاب الله وكل من عليها فان إذن أفإم مات أو قتل انقلبت؟ لا والله وعلى هذا ينبه الصديق رضي الله تعالى عنه ويهون المصيبة على اصحاب رسول الله وعلى جميع الامه الاسلاميه ماذا يكون موقفكم بعد ذلك لما كان صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وذهب وابعد وحان وقت الصلاة وخافوا خروج وقت صلاة الصبح ماذا قالوا قالوا انه غائب وهو اعلم بحالته ونحن مأمورون بالصلاة لوقتها فعلينا ان نصلي وقدموا واحدا منهم وصلى بهم الصبح وجاء صلى الله عليه وسلم وهم في اثناء الصلاة وكان معه المغيرة بن شعبة فاراد ان يؤخر امامهم عبد الرحمن بن عوف فقاله لا دعه مكانه وصف وراءه رسول الله وصلى ركعة ثم قام واتم الركعة التي فاتت ثم قال لهم ما قبض الله روح نبي الا بعد ان صلى خلف رجل من امته ولماذا يا اخوان لانه صلى الله عليه وسلم جاء لامه اميه بادية لا تحل حلالا ولا تحرم حراما قويهم يأكل ضعيفهم وامر معروف في حالتهم فاخرج الناس من الظلمات الى النور وجعل من الحفات العرات قادة يسودون العالم وربطهم بالله وحطموا الاصنام وقالوا لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله فبعد ان كانوا يعبدون الاشجار والاحجار اصبحوا يعبدون الله وحده لا شريك له اذا تلقاهم وهم عامه ورباهم على يده حتى صاروا قادة سادة اذا اصبحوا صالحين للامامه ان يؤموا انفسهم ويأمون الناس معهم ايضا ولهذا حينما رأى ذلك قرت عينه وعلم بان غرسه قد اثمر وها هم ائمه وها هم قادة للناس جميعا ويصلي خلف واحد من امته حينما تكون مدرسة ولك ابناء وطلاب فاذا انت في وقت من الاوقات ذهبت في سفة طويلة وجئت الى مدرسة ما فاذا احد طلابك يدرس امامك في الفصل ماذا يكون حالك تشعر بان طلابك قد نجحوا بانهم قد حملوا اللواء من بعدك او حملوه معك او اهلا لان يحملوا لواء الدعوة التي انت عليها وهكذا اذا المرأة حينما تقول ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا لا لأنه بلغ عن رسول الله عن الله وهكذا العبد حينما يربط بالله سبحانه لم يكن هناك واسطة لم يكن هناك واسطة بينه وبين الله بل منه إلى الله سبحانه والله أقرب إليه من حبل الوريد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وهكذا أيها الإخوة جاءت عدة صور من هذا القبيل لما جاء كان صلى الله عليه وسلم عمر بنفسه أولا كان يعس في المدينة الليلة وكان يتتبع أحوال الناس بالليل فإذا به يمر بالليل ومعه صاحب له يسمع صوت امرأة من داخل البيت في جوف الليل طومي يا ابنتي وامزجي الحليب بالماء قالت البنت يا امه ألم تسمعي نهي عمر عن خلط الحليب بالماء قالت الام اين عمر منك الان وانت في جوف الليل قالت البنت لان كان عمر ليس حاضرا فالله حاضر لا يغيب عرف عمر هذا البيت ومن الغد جاء وخطب تلك الفتاة الى ابنه عاصم وكانت جدة لعمر بن عبد العزيز وامتد الخير عمر بن عمر عمر بن العزيز جده عمر بن الخطاب وما جاء بعد عمر بن الخطاب من بعد عثمان وعلي كعمر بن عبد العزيز ومن صلح منه اذا هذه فتاة في ظلام الليل لا تدري من الذي يسمعها او لا يسمعها واجابت امها ان كان عمر ليس بحاضر فالله حاضر لا يغيب. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل في مجلس رسول الله ومتختما بخاتم الذهب نقولها لاصحاب دبلة الخطوبة الذين يحرصون على دبلة الذهب وبعد ان يأتوا الاولاد يخاف ان ينزع دبله الذهب فتفسخ يتغضب عليه الزوجة او تقول انت خلفت العهد او نقضت العهد او او الى اخره لا والله لبس الذهب حرام على رجالك لا ترتجي صلاح الزوجه بمحرم عليك ان كان ولا بد فابدلها بالفضه والا لماذا هذا كله عادات جرت عند الناس وجاءت الينا من الاخرين إشعار إلى أن الشاب إذا لبس دبلة الخطوبة أنه خطب فلا تطارده فتاة أخرى وإشعار للفتاة بأنها إذا لبست الدبلة لا يطاردها شاب آخر ولكن نحن في عالم الإسلام والحجاب لا شاب يطارد فتاة ولا فتاة يطاردها شاب لماذا ننقل عادة الأمة المسفرة؟ والام التي في سباق ومطاردة الى مجتمع اسلامي عفيف يعيش في ظل الحجاب لكنها عادت اذا غلب على امره ولا بد ان يساير عاداته لا يكون بالمحرم لا بنحاس لان رسولها عن لبس النحاس لانه من حله اهل النار ولا بالحديد ولا بالذهب المحرم على الرجال فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم في يد الرجل خاتما من ذهب وكان في يده صلى الله عليه وسلم قضيبا فاخذ ينكت بالقضيب على اصبع الرجل فيه الخاتم علام يعمد احدكم الى جمره من النار يضعها في اصبعه ثم قال للرجل لعلنا اذيناك أي بالقرع بالقضيب قال لا يا رسول الله وأخذ الخاتم ونزعه وألقاه بين وأرماه من يده فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الرجل أن يذهب قال له جلساؤه خذ الخاتم وانتفع به مش خده والبسه لا خده وانتفع به يمكن ينتفع به ولا لا يمكن يحطه في البيت يبيع وقت ما يعوز يمكن يعطيه لزوجته يمكن يعطيه لابنته يمكن يعطيه يجوز لها لبسه ينتفع به اي انواع الانتفاع محلات الصاغة موجودة يبيعون الذهب المساور والخواتم والقوط وكل شيء فلا مانع في ذلك لكن جواب الرجل المسلم الصحابي الجليل لا والله ما كنت لاخذه بعد أن ألقيته بين يدي رسول الله انزع وارميه الرسول شوف وبعد ما يروح انا اخذه لا مرؤة انسانيه او شرف الكلمة وهذه المرأة يأتيها الرجل ويقول لها اخرج ان الذي كان قد نهاك قد مات اخرجت لا ليس الامر شكلي ولا لحضوره انه مبدأ ولذا الانسان اذا كان على مبدأ ايا كان هو لا يرتبط بالشخصيات ولو نظرنا الى المبادئ التي تسود العالم ايا كانت هي لوجدنا الامم تلتزم بالمبدأ لا بالشخص وكم من مبدأ نادى به شخص ومضى لسبيله وجاء اخرون بعده فبقي اصحاب المبدأ على ما هم عليه. اذا هذا مبدأ الاسلام وهذه المرأة تعطينا صورة الى هذا الحد ولكن لماذا ينهاها عمر؟ يأتي العلماء في هذا الباب إلى بحث قضية لها خطرها وقد تكلم عليها البخاري رحمه الله في عدة أبواب من صحيح وتكلم الإمام ابن حجر عليها مع تلك الأبواب حيث أوردها البخاري رحمه الله فأوردها في باب النكاح وأوردها في باب الشؤم وأوردها في غير ذلك من الأبواب المتعدده وفي باب الطب والمداوا وأوسع ما ذكرها في باب الطب تحت باب الجذاب وذكرها في باب الطيره وباب العدوى هل هناك كما يقولون عمر نهاها أو أمرها أن تخرج مخافه أن تؤذي الناس بالعدوى كما يقولون ام لا ومبحث العدوى من حيث هو مبحث مستقل ليس هذا موضع تفصيله ولكن اجمال القول جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله لا عدوى ولا طيارة ولا هام ولا صفر وجاء عنه وفر من المجذوم فرارك من الاسد وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن جلس في حديث جابر أن جلس إليه مجدوم وهو يأكل فتقذذ بعض الناس فأخذ صلى الله عليه وسلم يد المجذوم وضعها في القصعة التي كان يأكل فيها وقال وأكل صلى الله عليه وسلم وقال توكلا على الله سبحانه وتقدم لنا قريبا قضيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما خرج الى الشام فلقيه امراء الاجناد وقد وقع بالشام الطاعون فقال له بعض الاجناد لا تدخل الشام على باصحاب رسول الله ففيها الطاعون فنزل في ذلك الوادي فقال ادعوا لي من كان ها هنا من الانصار فاستشارهم قالوا لا نرى أن ترجع وأنت خرجت لأمر الله وقال ازمع ادعوا لي مشيخة القرش أو من هنا من المهاجرين فجاءوا واختلفوا عليه منهم من قال لا ترجع وقد خرجت لأمر الله ومنهم من قال لا تدخل عليهم فتؤذي المسلمين ثم قال ادعوا لي مشيخة قريش فاجتمعوا إليه وسألهم فما اختلف عليه واحد منهم وقالوا لا نرى ان تدخل باصحاب رسول الله وهم خيرة الامه اليوم تدخل بهم على الطاعون في مكانه قال انفضوا عني الى الصباح وفي الصباح عزم على العودة فاذا بعبد الرحمن بن عوف كان غائبا فجاء وقال يا امير المؤمنين عندي علم في ذلك قال وما هو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض, وأنتم بأرض فلا تدخلوها عليه وإذا نزل بها وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه فكبر عمر رضي الله تعالى عنه أن وافق ذلك رأيه في قوله إني عائد وهكذا يروي البخاري رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر قام اعرابي وقال يا رسول الله الابل تكون في الفلات كالضباء فيدخلها الجمل الاجرب فتجرب كلها فيعديها كلها فقال صلى الله عليه وسلم بمنطوق الاعرابي وبمنطق مسكت من الذي أعدى الجمل الأول تقول كانت كلها صحاء وجاءها جمل أجرب دخل فيها فأجربت كلها وصارت جرباء بسبب هذا الواحد في نظرك هذا الواحد الأول الذي دخل فيها من الذي أعداه من الذي جاء له بالمرض إذا بحث العلماء في ذلك لا عدوى ولا طيرة من المجزوم. وهم بعض العلماء يقول من الاحاديث المتعارضة. والعمل عند التعارض. اما بالترجيح واما بالجمع. الجمع ان امكن. او الترجيح او المصير الى النسخ. فبعضهم يقول الجمع ممكن وهو. لما قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى. ولما قال فر من المجزوم. يخاطب كل شخص بمقدرته وحالته فلعله حينما قال لا عدوى يخاطب قوي اليقين بالله كما فعل واخذ يد المريض المجذوم وضعها في القصعة وقال توكلا على الله وقال للاخر ثرى من المجذوم حينما يكون الشخص اقل من ذلك يقينا بالله او توكلا عليه كما جاء عنه في المغايرة في الجواب عن سؤال واحد أي العمل أفضل يا رسول الله قال إيمان بالله ثم ماذا جهاد في سبيل الله فجاء آخر أي العمل أفضل يا رسول قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال بر الوالدين العمل جاء ثالث أي العمل أفضل يا رسول الله قال إيمان بالله قال ثم ماذا الصلاة على أول وقتها فهي أسئلة ثلاثة يشترك كلها في جواب واحد بالإيمان بالله وتتنوع ما بعد الإيمان بالله تنوعا مختلفا متفاوتا جهاد في سبيل الله فلات على أول وقتها بر بالوالدين ولذا قال العلماء راعى صلى الله عليه وسلم حالة كل سائل وما يليق به فالقوي الذي يستطيع الجهاد ويؤذي العدو وينصر الاسلام قاله جهاد والشخص الضعيف الذي لا استطيع القتال ارشده الى الصلاه على اول وقتها والشخص الذي له والدان وفي حاجة اليه ارشده الى برهما وهكذا كما جاء في الامور الحسية كان صلى الله عليه وسلم في مجلس في رمضان فجاء شخص وسأل عن قبلة الرجل امرأته قال لا لا تفعل ثم مضى فجاء اخر وسال عن قبلة الرجل امرأة قال لا بأس ثم نظر الى اصحابه لعلكم تسألون رجل قلته لا تفعل ورجل قلته لا قلت له لا بأس قالوا بلى يا رسول الله قال ان الاول شاب خشيت عليه والثاني شيخ لا خطر منه اذا الفتوى تراعي احوال الشخص فبعض العلماء يقول يجمع بين الحديثين لا عدوى لقوي اليقين في ذاته متوكلا على الله فر من المجزوم من يخشى ان يكون هناك فيما لو صادفت قدرا من الله يقول ها جتني العدوى من هذا ومنهم من يقول لا لا عدوى اي لا تأثير للمرض بذاته بدون اراده الله انما كل شيء بقضاء الله وقدره فر من المجذوم اي ابتعد عن السبب ولذا في قضية عمر لما قال اني عازم على ظهر فاعزموا عليك ولما جاء ابن عوف واخبره كبر وقال الحمد لله اي الذي وافق اجتهاده حديث رسول الله فقال رجل افرارا من قضاء الله يا عمر قالنا سر من قضاء الله الى قضاء الله وهكذا اذا كان الانسان يخشى على نفسه انه لو اصيب بشيء يكون ذلك مساسا في اعتقاد ها عديته جات العدوى هل العدوى شيء بذاته يفعل مختارا او ان تاثيرها من جانب الله فقالوا لا عدوى يعني لا تأثير للمرض بذاته إنما يكون ذلك بقضاء الله وقدره ولذا عثمان رضي الله تعالى عنه كانت فيه قضية بينه وبين بعض أصحاب رسول الله في بيعة فطلب عثمان أو عرض على عثمان اليمين قال لا أحب أنا أعطيه ما يريد رجل المقداد بن أسود ادعى أن له عند عثمان عشرة آلاف وقال عثمان له سبعه فقالوا احلف لي ان لي سبعه قال لا اعطيك العشرة ولا احلف فقالوا له لماذا لا تحلف ان كنت صادقا اي بنما عمر رضي الله تعالى عنه لما احتحاكم معه بي بن كعب في نخيل قال نتحاكم الى زيد بن ثابت فلما جاز في قصه طويله قال تح... عندك بينه زيد قال جسمي قال ما عندي قال ماذا قال اريد يمينه قال اتعفي امير المؤمنين من اليمين صاحبه عمر ويحك ملت في الحكم وش مال فيه? اكل الناس تشفع في يمينه? لماذا لا احلف ان كنت سادقة? قال لا تحلف قال, قال احلف يعني مش فقلك في, في اليمين اتعفي امير المؤمنين من اليمين? فقدب عمر لذلك قال لماذا لا تطلب مني اليمين ان كنت سادقة? قال تحلف قال نعم احني عمر ان النخل له وليست لخصمه فحكم لعمر وصرف النظر عن خصمه. فلما خرج من بيت القضاء عند زيد. قال تعال هل ثبت لك شيء? قال لا. قال النخل لي? قال نعم. قال هو مني لك هدية. قالوا يا امير المؤمنين. اذا كنت عازما على ان تعطيه فلماذا حلفت اليمين? قال نعم. لئلا يتخذها الناس سنة ويقول عمر امتنع من اليمين لماذا لا احلف وانا صادق وهكذا لا ضير عليك ان تحلف وانت صادق بينما عثمان حينما جاءه اهل من انا ما احلف وسئل عثمان عن ذاك لماذا لم تحلف اي وقد حلف عمر من قبلك قال اخشى ان تصادف قدرا فيقول الناس اه لقد حلف. انظروا الى بعد النظر هنا. قال نعم انا احلف ولكن هل اضمن قضاء الله وقدره? لعل في المستقبل في قضاء الله علي شيء. فيقع علي شيء من قضاء الله. فيظن الجهل ان ما نزل بي من قضاء الله انما هو بسبب اليمين. لا. انا سد هذا الباب. اذا الشخص إذا كان قوي الإيمان بالله لا عليه ولذا يقول ابن خزيمة في صحيح في سننه أو في بحثه لهذه المسألة ويتبعه عليه الطحاوي إذا كان الإنسان قوي اليقين بالله فله سنة في رسول الله حينما أخذ يد المجزوم وضعها في القصة وإن كان ضعيف اليقين يخشى انه ان فعل شيء فاصيب بشيء يرجع باللوم على نفسه وقل فعلت واقترب يبتعد وله في سنة رسول الله فر من المجدوم فرارك من الاسد ويكون ذلك خير انواع الجمع في هذه القضية والبحث في ذلك طويل ويكفي هذه الإشارة وبالله تعالى التوفير